عليه السلام وتصرف غلة الوقف في إصلاحه وصلنا هاي. فلا تصرف غلة الوقف في إصلاح الوقف نفسه إذا كان قربة على مسجد فإصلاح القربة وغلة ثم في مصرفه ثم بعد ذلك المصرف المسجد وكذلك الوقف عليه إذا مثلا بها مثلا دار للمسجد وبها للدار دار قير بهو تبدا على القير بهو تقعد دار وريال انه موقف على ال... على الدار حق هذا حق المسجد هذيل المسجد هي. ثم بين المسجد ها واس سوفينا عليه بذل السادة من سيديه سيديه آه بذل حيني أتخذ إحنا بجمكة بجرة القاسل ولا تسقط عنك لو ولو غزلت أنت أه؟ أه؟ طعب لك وصلها بالغفرة ولو غزلت بقوة بل زمال ولا تسقط إجراء القاسل يعني رح يقول له للولي ما هتسقط لا قد فعله يعني يقول لك كم يزل بذل السادة ما ينفع عد وعده كم عد نافع تقدر كم ناس لا هو حد حد خمسة كلها كان بايجي ورجعنا ورجعنا تقصها <تصفيق> إلا آخرها بساعر جم النهاية ما يجاس ولا لا ما علاج تلعب ضيويش ما ما هو سوى النجاسة وغيرها ولا شيء قليل عادي بس هذا عده ولا يبعدوا الماء ما في شي للنجاز عماك في بعدها ما دام فدار قلنا لا بالجير به ورجع فدار ورجع اذا حب بقي شيء بالمسجد في ومن استعمله لا باذن واليه فقاصب غالبا قال من استعمله الوقت بضيا غير اذن الولي قال في عتباحث طمناه طمناه قاصد يعني ويذا قال على أختاز ما قال العرب بهذي العادة في الناس. إحنا <تصفيق> على باريك وهذا وإيش هي عم عادة عادي أذن وده. هم أذن. يأذن وبحنا حطار. هذيل. هذيل. لا خدش لها وعبي لك ما وتروح على السيارات. أمره عادة الناس. ماذا عندك ذا بيسعى؟ لا لا يشل على باريك ماله ما خرج السيارة. أديت. عبي له ديتار والله. يعني ابي قرى العرب هنا عادي تعال النعش ولا سهله يعني يجي على المسجد ولا يجي باقي على غيره قال لك شيء قال يسرق الرجال الاسراق في المسجد هو يدي على المطافي ولا لا ما يجي شحن هلا اللي عندك الشاحن عادي نلحق حدا اعترف له له في بيته عادي ما في شحن بالخط لا كيف؟ ما أبي تحلو لك بالخطة لا بطرق قبل لك رشا قد يمحل قدو محلل كيف في بيتي ولاك؟ أخريت أن تأذن قال فعليه الأجرة وإليه صرفها قال يلزمه إذا استخدمه سامحه ولا عيرك تاني. سالي إذا لم يكن موبخ عليه المسجد ما في ولي ما يديم تولي. لا يصرف هذا المسجد كذا. إذا كان ليتيم ولا نحوي. لا إذا كان مظالم ولا يصرف هذا. لا هو أما إذا هو الجنة. مسجد ولا غيره إذا هو موقف على لا صدق ما سابر لا لا ما يشتري ما هما الملاك هذا. من إله يصرف هذا. حين يقول ينيؤمل ده يعني يهيم مقصوب انا اليتيم لازم ذي الاجر ما انا الاجراني لا ثل لا ما هو مقصوب يتم لا لا شل الوقف نفسه الموقوف حق الموقوف كان موقوف على يتي ولا شخص على شخص عادي لو ما هو يتي <تصفيق> من اليتيم مثل مسجد ما قدرت اتصرف قال لي سوها يعني موقوف لا شخص قال دي الشخص هذا او اسف اخو هذا نقول البقره نحن دعنا يلقرها وبقى بيه. ما ما ما دعنا يصرف ما يصرف شخص معي يصرفها للقبرة ما هو لا يتي صاحب الوقت يعني الوالي على الوقت يصرف هاهو مش بيهدى السبيل ده هذي بيقول بيهدى السابير رجعهم السبيل السابير مناجل ولا وشي لا بو بذل الفندق سابيل من جاه في كان يسوى. هذا الأشيء ما أخان كهذا من المنازل حقت المسجد ما يدخل لا ما بيها ما يبي عندك بيها بو بيها بو في كل مثلا قريه ولا شيء يسوى دير كبير يها بو فيها. شو هي بركة؟ لا لا الجواب ولا ااا سكن قبل يدخل فيها. إنه قال في الشرع إنها. بيوم على المسدل من هي طلبه الاخير منجا يعني يذهب واحد لا غريب الشرح قال ذاك ساعه منزل اهل الغرباء بس منازل اهل الغرباء لا خلاص على هذا محل كبير منجا مثل الفندق ما بلا ما وبشي منها بالإيجار يسبروا هذه بنسبرها رفا. نحن إذا جا غريب ودخلها قال اشتري غرفة لا هذا هو عدل نحن يباه منزله للغراب ما هو في حاجة الغريب يستأذن يقبل ويجلس فيها ما في حاجة إجدل. لا قديم قديم إيه مخصصة للغراب. <تصفيق> ده هم المهاجرين لكن ما بلا. أما المهاجرين مسألة. هني ما بحد مهاجرين. إيه بس ما يستأذن. بحتاج الوالي. لأنه لا يخص أه الولي يقولوا لها بان ولا فيها والأفلان نشتي ما بلا بيشي ها يوم ساحري يم قفل بي حتى افتحوا يوم يوم ساحري اذا نفتحوا اذا نفتحوا بإذن ال لأنه ما هي ما هي لل إذا ما هي للغريب ما هي للغريب ها إجابة منازل المسجد وبي من قاعد دخل، ما بيحتاج يروح. دائماً زي المسجد اللي يقفله هبيخلوا أحد الواحد يكسر القفل. لا، صحيح الغرباء. إذا هالما ما هلا المغرا ولا المهاجرين وما بيخلوا أحد. ولا؟ لل للمسجد. أرهيل للمهاجرين ولا طلبت العلم ايوه وين طلبت؟ ما بيخلوا واحد. ما بيقفل ولا أحد يخله. والله. قال فهم ما هطلع يكسر على المسجد. ما بييرضوا. هبيكسر القفل. <تصفيق> بد لو هابلا مفتاح بس أنا بعضها عندي اللي هي معها ولا ما هو بيجي فيها خلل ولا في خلل داري السبب ما لا لا، نرجع نيجي ونرجع ندور لما الصلاة. غيره بعد الصلاة. يعني من الصبح العظار قاعد. إيه. يفهم بي. يلعبه ولا ها؟ ولا في وقت الصلاة في لا اللي يحرص. الليل يحرص. اللي يحرص لا لا. هو كل ما غير ما الناس بي ما العادة هم يخلّى عادة مثلًا الساعة الصلاة تحرّك الله عصر مثلًا ليه سوا؟ لا معه عادة الناس بيصلي ولا ما عصر. العادة اللي اللي لا, لا خلّى مفتوح شو رأيك ولا دوان؟ لا وسافر. لكن الليل قدي عادة الناس كلهم يكفر وح تدوانهم وكل ما يكفر على دوانه. والمسجد فيه اوقات الصلاة يفتحها كلها وجهه موجود. ها يلا بالو هذا له ما يخليها من الوقت ذا ياك هذه عاده الناس بعض الناس دي بعضها بالدام ما بلا شيء على المسكين ما نحتاط حفاظ ما حد لازم دي يشرب بعضهم يي يركضوا للمسجد الله بعض الأمر ما هي بعضهم بيتحاق ليه ما بيوصل للناس حيث ما هو عزم يقفل عن قرفهم ماذا عندك؟ ما نشتيه بسي بيتي الأشياء ذي هي ذي هي الجامع بيغلدوه ويغلدوه بعد من الخالي كل المسجيني بقل من المرحل قبتل الصلاة؟ لا بيغرر التصلاة ما بيغرر التصلاة؟ صحيح نشينا باسهم يخلو المسجين على القجره لا بلالان مسجين وهي زوابية؟ وهي لا بتحلق راول بتحلق صلّي, صلي لا ما, ما, ما بيغلقوا ما بيو ما بيغلقوا هكذا لا في عند دار سعود ذي بيقفلوا له ما يجاهد صلّي فذي بيزغرق بيغلقوا لا جري شيء اللي بيجان قال ويش بيغلقوا لا لا جاي كمان يوم اي قبل الشروق هذا تمع الصغرمه لا قال والله لا كل من بعد الشروق ايوه لا ما جاي يصبوه لا يترول هو يغسل لا لا يغرب على المصلي من قال لا يغرب هو لا البيجار دبه دبه لانه ما ما كان ايام كمان لا ودي ما ده ما هو إذاك ده فيها خزانة مسلمة دولة ما هو أدم غياب أي بدونه نه ما ما ما على المسجد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 واش تيه؟ المسجد ويهبوا له ماء والحمامات لك اللي يجيون الناس يصلوا ويستفيدوا حتى لو بيدخل واحد وحد يهبوا فكعتين ما والله يالله قال لا يجيتوا الله وحده رح يصلي في المسجد ده حينجو واحد قدو تاعب ويجاو غسلوا لا لونك قراءه دهر ما عرفت اقول لك بناتي لا لا ذكر الله ذكر ما ذكر الله لا مكتوب ان لا الله لا لا ما <تصفيق> <تصفيق> لا, يعني يعني لا, لا, لا راح ما قاعدين هي روح الحمام و ما بيطيق والله هذا والله توطاني كذا ايه ايه نظار القهوه هنا قاعد يصلي في المسجد <تصفيق> لأ حيني وماذا اللي... لأن ما وضعه هلا ال عمل الدين يعني بيحاول المتولي يحسن كل ما يعني يحسن الجامعة لقي لقي والناس يصلي بل ما وكذا وكذا فإذا واحد باقي يجلس يعني كأنه يحسن يسكّل في مسجد ثاني وين يغطي من الوالدة ما بقول لي يوم الجمعة ده هرتق عرس مدرج الجمعة أحبابي هو مقصود الجمعية كانت هذه ذيك المسيرة. ما خلو مسكتها وما. ساريدات والله في لا يتوضأ ويها بلا ركعة ما بيتوكل. ما لا ما. بسوع لو لو واحد بزيد من نفسه. زيد لو واحد من نفسه سوى شيء لجي لف بعدها. ونيغث ذي جاي يشيلوه دياق ويروحوا يقل فايده لواحد ثاني غير يضلوا قاعدين يلا لا باقي معه ولا بده المساجد ما فيها في قفلها هاي فيها داخل المسجد كان سيد عبدالعظم بيحمس يومان بيجيب ناس يتوضوا في مسجد الرحمة يزعوا احنا هنا عندك وراحوا كذا فيصلوا في المسجد القديم يا رأيك مرة محمد, محمد الصغيرة أبوه محمد, محمد قال, له. قال له. قالها ما لك حب ما تسوي كلا توضى وتروح تصلي هناك وروح توضى هناك وصلي والله اكبر والله صلي هناه والله بلاك ركعتين بهالمسجد يا صاحب الله ايه يعني انا صاحبك هو سبب البيت اللي طوني المسجد غسل والله المسجد ها هذي خالق المسجد عبنا الناس بقطع بالشيوخ صلاة ما بعده. أيه وكنا اذا بالشي هناك أمر يدعو الى اه نعم جبتين ينزل لو له قال الله خير من ينزل غربي. طريق أي طريق. ما يجوز. ما يجوز. ما يجوز. هذا صل المفروض انه يبقى اذا في حاجة حراسة الجامعة لما ذا يأكل وقت ذي. عادة الناس هني. انه يريح لهم لما نصل الليل. لا عمو جوامبر جوامبر جوزي براتيه يواغوا لا هذا الشيء بدال العاده ملي. لما الساعة من دين خلاص خلوا على الطرف لهم لما نصلي الليل ولا لا المساجد دي عاطره هذا المفروض يخلوها مفتوحة بي على الطرق عامل 15 بيصير ليله غراب بيخلوا لها الحجره هذا <سؤال> مشي لا غلبون انا بغلب وراء الحجره لا با ري على طول لا لا عاده الناس كثير خلو مثلا جناح ولا خلو شيذا عادة الناس اللي يجوا يصلوا في ذاك الجامع الذي على الطرق وكذا بيخلو فيها الحمامات وبيخلو فيها جزء من اليوم مفروش جزء من الحجره ولا ولا الحجره حجره ما هي مفروشه حمامات قال فعليه وإقرأته إليه صرفها إلا ما هو عن حق فإلى المنصوب. شلدها وقف زكاه. إيه وال... قال اقرأ عن حق واجب مثل إذا هي عن زكاه. <تصفيق> ما هي واجب روحه إدي المنصوب دي. فصل ورقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله تعالى محبسة للانتفاع. إذا قد وقف قد نفذ ما عده مع. مشروط ولا mħallab, bab, bab, bab. Kadalek, al-qasro, bab, bab. Milkulli lajta, alam, بدا انا بدي انا الحيوان حيوان اه لا يقف الحمار لكم الم... المنفع. أقفو لا, أقفوها أقفوها أقفوها أقفوها. لا ما قال فلا ينقضوا إلا بحكم هذا ما ما مش توه مش اتفق وانا مش توه بلا منظر زينه. إحنا ببأزهار بها أبوها المساجد. ممنوع يجي المنظر والراحة المنظر وإنه مثلًا الراحة إنزين إيش تقول لا بعض قال فلا يغضب الا بحكم لا عند قضاه الا وقف بالله ان قضى بالحكم قال قال فلا يغضب بث الحكم ما اذا كتب الحكم مثلا اذا إيه، ما يصبر إن الله إذا حكم الحاد أي وجه حاله خلاص مع دهوة. في ما عدهون. دي فدمة ما ولا ما كذا ولا لا بد من حكم حاجة. ولا تطع الأمه إلا بإنكاح إذا وقف أمه على شخص لا يطاع الموك... هذه موفقة عليه. بقى. تخدمه. ها. ولا اي حاجه فقط على أشخاص مثلاً يعني يوقعها على ناجر ها طبله متسويه يا سدامه دي عندي هاي مساكن ببايو شغل طبو هالمنازل وتغسل لهم ادوانهم وكذا ما لا احد يقربها هذا هذا وعلى بائعه استرجاعه كالغصب زي <تصفيق> قال إذا على بايع على استرجع استرجع كم ما والمهر إذا المهر <تصفيق> والمهر لها ها, ها المهر هو لها موجود عليه إذا مثلاً أديه مثلاً ودفع على شخص على ذيك الشخص ده <تصفيق> بالأ دي أنا أديه أكثير من الأموال صحيح هذا لا مثل الحين يقديم توقف الأموال على نفسه نفسي تجيء <تصفيق> توقف <تصفيق> كيف لا وقفها على نفسه الزواج بها لا لا يقربها إذا هي وقف بس وقفها على <تصفيق> إنا ما هي ملكة ملكة واش عادي يوقفها على نفسه نعم نبيعها وبيعها وبيعها ليش حبسها على نفسه العاد إيه ليش اللي عليه إيه شو ماذاك ما هو ملك موقوف عليه ما ملهم ملك المنافع دي, دي. قالوا على باعه يصير يعوه كالغصب، فإن تلف أو تعذر فعوضه. هم دعاءنا كم ما برد برد ها؟ الفعوضه لمصليفيه. وإن لم يقف هو ما بشطة النهجر. يعني ما يعود ليه وقف ذي دي هذا لو ما وقفه يرد بدله. وذي البدل هو بيسير وقفه ما هو صار؟ لا. أقدو خلاص يدوه. خلاص يدوه منك. لا إذا وقفه. لاشتينا قالوا إلّم يقفوا يعني بدو عوض وما بشرط هالشي. أنا كده حفظة حفظة. بدو عوض. بدو عوض. وبدو واقف, واقف مثل الأول لو ما وقف لا ما بلام بده يديه عوض بده يقفه جاء وبدو وقف. اشترينا شيء. كيف؟ ما بدو وقف ما كنت صار. ما إذا ما يذاوغ الله ما يذاوغ لا ما كيف يقف هذا السارق <تصفيق> أنا جدي أقفه يقف كذي هذا ذي اه عاده ذي كذا الله هذي وقفوه ما ذاك الشديد يوم ما براه إذا كان بعضهم ما هو بدل استرجعه. أنا حاب للمسجد شيء وإن شاء الله واحد وأثرة وعوضه قد العوض للمسجد قد العوض للمسجد أه دلعوط للمسكي. دلعوط للمسكي. مرحب. مرحب. وقف ولي ولي توليك صاحب واقف يعني أثيرت لا. لا لا إذا وقف هو بس مرحب. لا إذا وقف بدل أكثر ما أوقف لا إذا وقف لا بدل أحد الولاية لأن الولاية المتولى ما بلا إذا جاء ووقفه بدل ذاك الوقف لا ما وقفك ما, ما, ما هو ما هو ما هو ما له لا يوقفه ولا شيء على لا يبدل لا يبدل يوقف في الدهي يذكره لا يقف لا يقف لا يقف لا يقف لا لا على ذيه ناسه الباع يستجعه إذا باع الغصف للوقف دهيه والمفروض أنه ما بيش يسوى باعه ولا سهله يعني لو أسف ما وقف <تصفيق> يعني وحنا مستهلكة بأي طريقة وإذا سرقعة ما بلا أنه يشتير التبال باع لقد قلنا لازم أنه يلحقه إذا باع لازم يلحقه بأي ثمن يرده أما إذا قلت ما عد يلزم للعوم إذا سرقعة في عود وقف؟ إذا سرقعة وهذا وقف <تصفيق> لا عير باو عزم السريع ما يرجع ما سابر ما عده. ما عده عده لا عشان ما عايز عم عم ما هالشيء ماذا زبر يرجع مثلا قدو متغير جاهو سب بتحولها الى والله جلجلان طلعوا لله لا صليط والله انا انا هو انا يا ابو بطل نفعه للمقصود في عليه لاعابته ذل ها قال جل ما سافر يقول شرط الوقت ما هي مبلغ ما تنابل بعدي يتعبر بعدي بعدي بعد يتعبر هذا انف انف على عينه آه. آه. آه. آه. آه. آه. آه. مبلغ اديب بسبر ان يتغير وعده موجود بسم الله انا راك انا ما اسينه ايوه انا ما از شوي ما عدا معرض يشتغلون وتم حلوين. وما بدل نفعه في المقصود بعلي عابته. ن نفعه في المقصود مثلاً به بالثور ما هو يشتغلوا به. لا البيرو لا وقفه. عجز ما عدا حك عمل ولا بس يبيعوه ربيعه يبدلوا ثوره. السلام anyway. mm عليكم يا رجال عليك> عليك مثل ما لا ما لا لا ما صعب ما ما يا ثور ثاني kde? Kde je? Po bíděk? Co máš? Po bíděk? Co máš? Po bíděk? Co máš? Po bíděk? Co máš? Hamilot, hamilot. Hamilot, hamilot. يا فراش جديد المسجد والفراش الأول ما عبلاه طموح المسجد على ذي الحال بيبيعه بيبيعه إذا ما عد من الفائدة لا ما قاعد يمدلك بفراش جديد لا تذهب تعالوا من قبل فراش جديد ولا قلت ما حاجة الفراش ما عادة عادة جديد. إنه ما قلت ما حاجة عادين أزليها ما عد بيدفعوا بها مثل الأول كده بايتلف عليها مشكل يبيعوا يعلها قيمة قليل ويشتريها الأول بلا بعض فراش جديد فراش لا جديد لأنك مساله البيع المصالح احنا احنا مساله في مال لا يبيع فيه منه الا الى في شيء قبايل زمننا عدم له الاندفاع ويهبوا فيه اذا انه وقف قال بيصير وقف معهم مثلا بحث 2 3 4 وبحول على إيش يشوفه؟ وين مال فراس؟ وين بعيسى؟ فراس بيحمله على بعى أديرو بعى لا بعى حليب يذاب بعى يقلهم حليب ويجلهم تيوس يجلهم ماشعي قط عودي تموت هذا. نعم بعى الدراجة أسير ايه قلنا هذي عندك دي قال سرق وإحنا الأحارات دي قال يجوز بع الوقت فيها دي هاربعين على المذهب قال إذا بطل نفعه المقصود للواجه ما عد لها كان الفائدة مثلا حمار في الوقت ما علف فائدة ايه <تصفيق> ايه اه <ما> لا عشي ايه ايه ايه على المجحب ها مجحب مجحب مجحب نشتيه نية عندنا نشتيه نية مثلا فيبطل نفعه ما عاد فائدة الحمار بالسيارات الدبابات ما عد ما عد لاب أصرف حليك كذين لكن في المناطق الجبلية هل أعلم فائدة اه قال أول حشي أن هدامه بيباعوا بعضه لإصلاح باقي نعم جيب لنا في القربة هذات الباقي او وقال يبيع بعضها ويصلح بعضه. أو وخ... خش أو خشية فساده. طماطيس ولا طاط ولا قطش. ملا بلاه. ما عندها. ما ما قال لا فساد. كذي أك. كذا كذا كذا. انهدام الموقف عليه كالمشكل. قال في وقف عليه لإصلاح. مسيد احاول نقول نقل المصرفي فيما هو عن حق <متنق> يعني في إذا مثلا الوقت ذا عن زكاه اي خير ساعه براجع لازم مسرح. المصرف ساعه مثلا كان بيصرف في واحد لا من الفقراء قهر يعني انت قال ايوه إلا غيرهم ولا إلا مساكين ولا إلا سبن ولا أجنى السبيل ولا كذا أيه. يعني لا غير دائما الشخص ما هو غير لغير المصرح فقط وشما هو بالسبيل؟ أنا معين. لا أعين، عن راجع، عن حق بس أجل العاجع، يعني هل غلط يخذنا العين ولا لا؟ أجل؟ يعني أو نفسه كنا في عن الواجب عن يا ما المصري يغير آه الوالي له يغير ما عاد ما عاد لا ما ما عاد يعمله الواجب واجب خلاص لا استثناء الواجب ويجوز التعيين المصرف على الواجب عن الواجب غيرها ما هو لا لا هي قال ان هذه الثانيه قال سابر قال عدها باقي يستعملها قال عدها ملكك لا قال يغير المصري ما قلت غير لا ما على بعد لا ما يمل دي واجه لا لا وقف الغله بس وما وقف لا لا ما حق والحق ما بيصبر جوه لا محب. محب. لا الحق. <تصفيق> انا الحق ان يكون ما هو سابنك تهب غير ذهب لا عمل بس الله ما هو يتهبتيها عمل مثلا اذاك الله يتهيها بدلا تي انا أه أه ما, أنا تير هو. ما هو وقف ما هو وقف ما ما, ما, في في ما وقفت بالكل هو ما بلا جعلتها عن حق بلقى يعني بلقى انا للحين وقفت القربه واستنيت الغله ما هو لي أه. استذنيتها وانا واجب عن ذكر ما ساب ترجع له ما له معنى انها ملكي خلاص ابطل خلاص ما خلاص ما وبس اقولها وبس لك ما بشي ما هي ملكة. ما في, في الحق ديه ما هي في واللي قاعد انه لازم يبدلها وباس بريا يقولها هذا يا يحتاج بدلها مابلا ما هي وقت هي في حتى كل لا يجوز التصرف فيها ولا أي موضوعة ولا ما هي بدي عن الحك ها أستنا وغلل عن الحك فإذا بدي عن الحق. نعم إذا استثنى اذا سددنا القله له لاوقف ما هي موقوفه لكن يقول <تصفيق> انا الحقش ابي يقول ما هو ما ما هو صابر ذا الحين انك تجت خلاص ما ادري اسمع لا ما صبرت لا لا مثل النذر تمريه قوي النذر يا سيدنا هذا هو الواجب الذي المصرف يجي ما هو عن حد، يعني في الغلة إذا ستناه عن حق واجب، وتكون تكون مصرفها إلى شخص ما يندله بعد ذلك، يعني يكونها إلى مسجد آخر، آه. لأنها أي الغلة فاجية على بالك، لو أن يدفع فيها ويفري غيرها عن واجب، غيرها <سؤال> سوا، سوء، ما ما سببنا لك هذا الوبديمة، نهيه واقف، لا بد إن قصارت للواجب، كل لما في عندك ما هي. ما لهني السابري يوقف على لا معناها هي معناها معناها هي لكن للواجب مع السابري يغيرها ما على يغير قول هو بس عن واجب ثاني ولا يرجع ياكلها بغير شيء بس غيرها يغير شيء ثاني ما ما هي وقفه مدعين يوقف به منظور على شيء ما بصير ما هو لدي ما هو لكن ما هو لكن لكن ما هي ما هي ما هي من رأس ما بسبرتي إذن ما سبق وذاه ما هو تغيير مصر ما هو تغيير. ما بلا تحويل من كان ما مكان؟ ما هو تغيير. لأن المصرف هو مصرف الزكاة. ما هو مصرف الزكاة ما هو زيابر يحولها الى مصرف ثاني. ما هو شابك أجل. هرقع يدي ناس ثواني ولا يدي أصحاب ولا الله. طلبة علم ولا كده. لا ما هم مصرف. ما يسترجعها باسمه. لا ولا يسترجع. يحميرها. يحملها. لا هي نهاري عجل في ملكه. لا هنشقنا. يزي ما بيعش لديه. ما بدها ليوان. لأني بدله. هرقاب قال. والواقف في نقول المصري في في ما هو عن حق وفي غيره؟ غيره؟ لا. عن حق وفي غيره نقوله، وفي غيره لا منها خلاف ها وفي غيره غير ما غالبا في آه عن حق الواجب في ما كان عن حق. وإذا كانت في غير حق واجب. مدرب جاء بها أيوة طلبت علم ولا كذا استثنى الغلا ولا فقراء كذا من غير نظر إنها واجب ونقي مصلحة إلى أصلح منها خلاف نذهب إن ليس له ذلك قال نعم لكن ما وقت قدم إنه مثلاً إذا <تصفيق> إذا, <تصفيق> إذا <تصفيق> وقف الأرض لا هو ما هو في قد... الطريق لا <تصفيق> ما هي الطريق, الطريق. هي, هي مثلا وقف الناس فيها موقف السيارات ولا شيء عزم قالها <تصفيق> <تص ذا المسجد اسرع من يدان ما لها ما ما بين قرب ما على الشبه هي ولا هو يعني احوج بها هذا هنا استعاده مثلا عاديه لا ما هذا المذهب على الصلاه اذا لك على البلاد ما حراك تراكه يا سعد واحد قال مذهبه في والله واحد يوم ذهبه وسيع ما هو ضلوا ضلوا يجي له كيف عليه بعنيه ها وين بده بالصحاحه ما قدرينه كنت أفضل شيء وين بدؤ في الصحة له بداية كلام ما عاد ومن وقف بعد <تصفيق> ما هذا هذا عبها كلمة يا واس ما وقف عليه بعتك وقبله لسيد إذا وقفوا العبد في كل ما يستقر في ملك الله بعد العتك لغني كل السيد قبل العيد ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع إذا ما جعل الوقف له بعد بعد خلاف. خلاف من هنا طول الرفع اي بلاشي ما حق على, علي... علي... بره هذا عندك الرجوع ذي يقول ذي ما حق على الرجوع ذيكم قول والله بعد يا جماعه احنا اخذ بعد او بعد الموت. لا وصيه في ما حاجه على الورده ذا وصيه لا مشي تمنا وصيه هذا لا هي دلت. لا هي, هي, هي الثلاثه لا لا في الثلاثه يتراجع المال لا هي ذا مثلا وصية. لا وصيه ما هو لا ما الراس بعدين